الجنسية باكستاني رقم الجواز ثلاثة تسعمائة ستة وخمسون تاريخ الجواز سبعة إثنان ألف تسعمائة اثنان وثمانون تاريخ الوصول عشرة ثمانية ألف تسعمائة اثنان وثمانون